شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردبنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن حسَنتُم حسَنتُم لأَن فُوسكُم وَإِن سَأتُم فَلَهاَا فَإذاَا جَ أَعدُآخاتك أُدُوهَكُم وَليَدَ قُلمَسدد كَم دَ قَهُ أَْوَلَ نَر وَليَدَقُلمَسدد كم دَ قَوه أَوَلَ وَلِيَتَفَكَّرُوا مَا عَلَوْتَ تَبْيِرا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَطِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَبَ الشّر المُؤمننين الذينَ يعملونَ الصَّالِحادَِّ لَهُ أَجَكَ بِير وَأَن الذيينَ لا يُؤمنونَ بالِالآخَِاتِ عدَدنَا لَهُ نذَابًا أليمَا وَبَعُ القسانَانُ بِالشَّررِد عَ أَهُ بالِالفَين وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَدُوًّا لَّهُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا مَاءً آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أربنا أن نهلك قرية أمرنا فيها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 مَن كان يريدعَابِلَ تعَجلمَا لَ فيِيه م نشاء لِمَن يريد سَُّ جعلل لَ جَهن سَُّ جعلمَا لَ جَهن مما يَغْلَه مَزم مَم مدحور وَمَن رَادَآخ وَتَ وَسَعَ لَهَا سَعيهَا وَهُومُؤمنِن فَأُول إِكَ كانَان سَعيهُم مَشكور كلًُا نُّ مِنْدُهَا أُولاءِ وَهَا أُولائِن وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعطهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تصديلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مقدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ما يَبَل وََّ بَكَكِبَ رأَحَدهُمَا أَكِلَهُ مَا فَلَا تَقُلَّهُمَا أُخّ وَلَا تَمْهَوْمَا وَلَا تَنهَوْمُ مَا وَقَُّهُ مَا قَوْلَ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 وَإِنْ مَا تُعْرِوَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَبِعْ عَلَى يَدِكَ مَعْقُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مولوما فقد جعلنا لوليه تلقانا فلا يسرف في القتل انه كان مرصورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا إِنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَابًا وَغْفَاتًا أَإِنَّا لَمَبَعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ مِن دُونِ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 إن عذاب ربك كان محجورا وإن من قرية إلا نحن مهلقوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلدوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَقُّ بِمَن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قضيانا كبيرا وإذ قلنا قالت اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا أو لأرى أنت كذا الذي كرنت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كنذريته إلا قليلا قَالَ الهَبَ فَمَ تَ بِعَكَ مِنهُم فَإِن جَهَن مَّ مَجَزَاءُقُمْ دَزَ أَم مَوْفُور وَْتَسْزِزْمَن ْتَقعَتَ مِنهُمْ بِصَوتِكَ وَأَجَلِبَ عَلَيهِم بِغَيْلِكِ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِيدَهُمْ وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرَارًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَقْذِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُغْرِقَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ مَا لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ مَا لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ من مَنْ قَال قَلا تَضِلَّ يَوْمَ نَدعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اعما فهوا في الاخره اعما واضل سبيل وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى على الله غيره واذا اتخذوك قليلا ولولا فتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها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 بِرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا قَتَارًا وَإِذَا آنَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَادَىٰ بِهِ وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لَا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا وَلَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْأَنَامُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا وَلا قد صبُ وصناالٍ الن س فيِي هذا القُرآان من كلُ مَثَلي ناسِ إلا قورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جننه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما فعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقا في السماء ولن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 إنه كان بعباده قبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه số hôm nhau mê thì la đủ hôm nhau buúc كلما không mẹ mẹ quê hùng mẹ انهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا اذا كنا غبارا ورفاتا اننا لمبعثون خلقا جديدا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 قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْثَتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَدُورًا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينها فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَهَا أُولَئِكَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَغْنُ نُكَيَاكِ يَا فرعون تَأْوَدَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَرْقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا لِمَن بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ نَبِيكُمْ لَفِيفا وَبِالْحَقِّ أُنْزِلَ مَا هُوَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَمًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاَ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا احْمَدًا أَيًّا مَا تَبِعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا